إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شروع أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يزده الله فلا مغلله ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له وأشهد أن محمد عبده وراصوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا وطاتر ولا تنظن إلا أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا رفكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ الله كَانَ عَلِيْكُمْ رَقِيبًا يَا إِيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِسْتَقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا زِدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْشِرْ لَكُمْ جُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ لَهَ رَاسُولَهُ فَصَلْ فَذُ عُوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصفق الحديث كلم الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة للنار أما بعد أيها المسلمون فلا يفتى عليكم أن الواجب على المسلم تجاه ربه أن يعتده على علم وبطير قال سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرك أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما من المشركين أدعو إلى الله على بصيرك أي على علم على بصيرك أي على علم لذا كان لزاما على كل من أقبل على عبادة الزواج أن يتعلم أحكامه وأن يتعلم في المقابل ذلك أحكام الطلاق حتى لا يقع فيه وهو لا يشعر من أقبل على الزواج فعليه أن يتحرى في اختياره الزوجة أمور العتم من أن تكون المرأة ذات دين وقلط قويم أخرج الشيطان من حديث أبي مريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ينكح المرء لاربع اربعة اجزاء يتزوج يتزوج النساء من اجلها ويختارون من اجله من اجلها المرء لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فظهر بذات زين غريب اليد والحسب هو الشر كأن تكون من عائلة معروفة مشهورة وقول المصطفى الله عليه وسلم فربت يدك أي نصفت يدك بالطراب وهو كناية عن الفقر معناه إذا لم تتزوج ذات الدين أصابك الفقر ولم يقلك شيء يقيك من التراب ولهذا فلا يجوز للمسلم أن يتزوج بالمشركة الكافرة ولا أن يتذوج بالزانية الفاتقة قال سبحانه ولا تنكف المشركات حتى يؤمنهم ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم وقال عز وجل الزاني لا ينفح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينفحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ولأن الغرض من الزواج إعانة الزوج على دينه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترميه لما سئب أي المال أفضل فقال عليه الصلاة والسلام أفضلهم لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة صالحة فجينه على الحمال وزوجة صالحة تعينه على إيمانه فغير الصالحة لا تعين الرجل أبدا على إيمانه وكذلك أيها المسلمون ينبغي أن يتحرى المسلم في اختيار الزوجة الولود الولود الولود المعروفة بأنها تلت كثيرا والودود المعروفة بمتها وحزها لزوجها عن معقر ابن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزود ولولا ولولا فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة وإنما يعرف من المرأة إذا كانت ولولا في استشتار والسؤال عن أهل بيتها وعن بيتها فإن كانت من عائلة كثيرة الأفراد عرف أنها ودودة ويعرف كومها ودودة بالسؤال عن حال عائلتها إن كانوا أهل بيه متحافين متواتين لأن العرف تفساس كما يقولون ولأن المرأة على ذين قليل والصاحب ساحبة كذلك أيها المسلمون ينبغي ان يختار الرجل المراه الحانيه القائمه على شؤون ولدها والراعيه على زوجها عن ابي مريره رضي الله عنه قال خير نساء ركبنا ابل صالح نساء قريش احنام على ولد في صغر اشناه على ولد في صغر وارعاه على زوجه في ذات يد متفق عليه ويستحسن للإنسان إذا اختار المرأة أن يختار المرأة الذكر التي لم يذبق لها الزواج لأنها تكون أرعى لزوجها من الضيب التي سبق لها الزواج وتكون أرضى بالشيء اليسير منها إلا إلا إذا دعت الحصنحة في اختيار التي سبق لها الزواج أو ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عليكم في الأبكار فإنهم أعزب أكواها وأنتقوا أرحاما وأرضى باليسير وعن جلد لعبد الله رضي الله عنه عن أبيه قال هلك أبي عبد الله بن الحرام ذات الصحابي المشهور قال هلك أبي وترك سبع بنات أو تسع بنات فتزوجت امرأة سيبة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تزوجت يا جابر فقلت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرًا أم سيبة كنت بل سيبة أي تزوجت امرأة سيبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهدنا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحبها وتضاحبك وتضاحبه فقلت يا ربنا الله إن عبد الله يعني أبراه إن عبد الله هلق وترك بنات صغيرات وإني كرهت أن أجيئهن بمذرهن في السن فتزوجت مرأة تقوم عليهم وتصبحهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فارك الله لك أو قال خيرا متبق عليه ولكن ثاني أن يختار الماءة الجميلة إذا كانت ذات دين لأن الجمال يعمل عمله في غض البطر وتحصيل الفرج روى الإمام مسلم في صحيح من حديث عبد الله في مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال إن الله جميل يحب الجمال وكذلك ينبغي أن يراعي الرجل في اغتياره الزوجة السن والعمر فيستحب أن يكون الفارق في السن كبيرا لا يكون الفارق في السن كبيرا عن ريدة رضي الله عنه قال فقد أبو بكر وعمر فاطرة رضي الله عنها انت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها صغيرة اي انها صغيرة بالنسبة لأبي بكر وعمر بن الخطاب رضيطه عنهما فقطبها علي وكان صغيرا ومقاربا لها في السن فقطبها علي من ابي طالب فزوجها منه النبي صلى الله عليه وسلم اخرج من نسائي صحيح أيها المسلمون إن الله عز وجد فضل الناس بعضهم على بعض رجاله ونساء ونهار لا بفل الرجل أن يتخير من النساء أفضله عن أبي مريرة رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير فقال عليه السلام التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يقار وقال عليه السلام ونساءكم من أهل الجنة الوجود الوجود وقد مر معنا ذلك والعبود على زوجها العبود على زوجها الذي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول لا أذوق غنظا حتى ترضى لا أذوق حلاوة النوم حتى يرضى عنها زوجنا وقال عليه السلام خير نسائكم المدود المدود المواسية المواسية إذا استقين الله اطفاء هذا قبل الله عز وجل فالصالحات فارسات حافظات من الغيب كما حفظ الله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 أشهد أنه حبيباً عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً مزيداً وبعد رئيه المسلمون بوق الإمامه الغريب في صحيحه قال فاغل عرض الإنسان بنته أو أخته على أهل الخير والصلاح عرض الإنسان بنته أو أخته على أهل الخير والصلاح وأسند حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأينت حفظة بنتم حين تمحفي زوجها كنيس بن حذافة السهري وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمحفي بالمدينة فقال أمير المؤمنين روه رضي الله عنه أتيت عثمان بن عفان فعرض عليه حفصه بنت فقال عثمان سانظر في امره فلبث ليالي ثم ليقضيني فقال قد بدا لي قال عثمان قد بدا لي الا اتزوج قد بدا لي الا اتزوج يوفي هذا فقال عمر فلقيه ابا بكر مثل الذي قلت ان شئت تزوجت حفصه بنت عمر فصارت ابو بكر ولم يرجع إليه شيئا وكنت يقول عمر وكنت أوجد عليه مني على الرحمن أي حجن على هذا الفعل وكنت أوجد عليه مني على الرحمن فنذبت نياري ثم قطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه فنقي لي أبو مكر بعد ذلك فقال لعلك وجدت عليه وغضبت علي حين أردت علي ابنتك حفظة فلم أرجع إليك شيئا أي لم أرد عليك الجواب فقال عمر نعم فقال أبو المكر رضي الله عنه فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما أردت عليه إلا أني كنت معلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكاها ذكر حقا رضي الله عنها لخير فلن أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها رسول الله قبيلها وقد ذكر الله عز وجل في سورة الأصف في قصة صاحب مدين مع نبي الله موسى عبد السلام نحو هذا قالت إحدى هوا يا أبا تأجر إن قير من اتأجرت القبيل الأمير قال إني أريد أن أمتحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجن تعمل عندي ثمانية ثمين فإن أتمنت عشرة فين عندك فزوج صاحب مديم هذا الرجل الصالح وليس فيه دليل صحيح من الصلة أن صاحب مديم هو شعيب عليه السلام لأن بي شعيب عليه السلام وموسى عليه السلام زمن طويل فزوج صاحب مدين موسى عليه السلام في إحدى ابنتيه بعد أن عرض هذه البنت الصالحة عرضت على أبيها موسى عليه السلام ولكن ثم تتنبيه المهم الأيوم المسلمون وهو أن عرض المرأة الزواج على الرجل إنما يقول عن طريق أبيها إنما يقول عن طريق أبيها أو وليها أو أخيها ولا يكون في المعاكسات والمكالمات والخرجات والدخلات فليتق الله من يفعل هذا وليتق الله من يعرض نفسه في الجرائب والمجلات التي تفسد أكثر مما تصرح بالله عليكم أي من السمون زواج أول محصية ماذا يرضو منه الإنسان فما بني على ذاطر فهو ذاطر فإذا أعجب الرجل امرأة من المسلمات ووقع في قلبه شرع له النظر إليها قبل أن ترصبها عن سهل المتعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جدت لأنب نفسي إليك جدت لأنب نفسي إليك وهذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه أي نظر إليها ولم تعجبه فلم يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعن محمد بن مسلمة رضي الله عنه قال خطقتم رأة فاجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها فقيل له أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال محمد من تمث رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألقى الله في قلب رئي خطبة امرأة فلا بذ أن ينظر إليها وأخرج الإمام الصحاوي وأحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا خطب أحدكم مرأة فلا يذنه عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخفته وإن كانت لا تعلم وإن كانت لا تعلم وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب مرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى وَأَجْزَرْ أَنْ يُؤْزَمَ بَيْنَكُمَا أي أقرب أن تكون بينكما المحبة والاستفاق إذا نظرت إليها فيشرع الرجل أن ينظر إليها ولو لم حتى يكون ذلك أقرب له الاجتماع ودوام المغدة فإن أعجبته خطب ما أليها خطبها من أليها وإلا فلا ولا يكون في قلب المرأة شيء ولا حرج فلله الحمد من قبل ومن بعد أيها الإسلامون قد يقول قائد إلى ما يرضى الخاطف إلى المرأة التي جرغب الزواج بها الجواب فيه تفصيل إن كان هذا النظر من غير اتفاق بين الزوجين وكان ذلك دون أن تشعر المرأة فيدوذ النظر إلى ما يظهر غالبا زيادة عن الوجه والكفين كأن ينظر إلى رقبتها وشيء من ساقها إذا كانت لا تعلم كما فعل ذلك صاحب رسول الله محمد بن مسلمة رضي الله عنه وقال جابر رضي الله عنه فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها وقال بهذا القول غير واحد من العلماء منه الإمام بن قدامة رحمه الله تعالى وغيره هذا إذا كانت المرأة لا تعلم أنه ينظر إليها فيجوز له النظر إلى الوجه والكفتين والرقبة والساقين مما يظهر غالبا وألا إذا كان ذلك باتفاق من الزوجين كأن يتفق الرجل مع أبي المرأة أن يستفق الرجل مع أبي المرأة فيأتي الرجل إلى بيت المرأة بموعد من أبيها فأكثر العلماء على أنهم ينظروا إلى الوجه والكفين ولا يزيل على ذلك أما النساء من محارنه من أقارب الزوج فهما ينظرن إلى الساقين والراقبة وغير ذلك فيصفن ذلك للزوج فإن أعجله ذلك سزوج بها وإلا فليعظ فالناس في هذه المسألة بين طرفين قيل في مسألة النظر إلى المخطوة بين طرفين قيل جاءت التلسلة الصحيحة لكلام طيب لا بأس أن نذكره لهميته قال الإمام رحمه الله تعالى هذا ومع صحة الأحاديث الثابتة في هذه المسألة وقول جماني للعلماء فقد أعرض كثير من المسلمين في هذه العطور المتأخرة عن العمل بها فإن بعض الناس لا يسمحون للخاطب بالنظر إلى فتاةهم ولو في حدود ضيقة ولو في حدود ضيقة تورعا منهم دعموا ومن عجائب الورع الفارد يكون الإمام رحمه الله أن بعضهم يأذن بأده في الوروج من الشارع سافرة عالية بلا حجاب شرعي ثم يمنع ويقضى أن يراه الخاطف في جانها وبين أهلها وفي مقابل هؤلاء بعض المستهدرين الذين لا يغارون على بناتهم تقليدا منهم لأسيادهم المروبين فيسمحون للمصور أن يصدرهم وهن سافرات عالية سفورا ساحشا ثم يخزمن صورهن إلى بعض الشبان بزعي أنهم يريدون خطبتهم ثم يزله الأمر الغالب على غير خطبة وتظلوا صور بناتهم معهم ليتغذلوا بها وليؤفئوا حرارة في النظر إليها يقول الإيمان رحمه الله ألا فتحت للآباء الذين لا يغارون وإنا لله وإنا إليه راجعون هذا وللحديث بقية إن شاء الله فاللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في دينا والسليانا وأهدينا وعموالنا اللهم اذكر عوراتنا وآبط روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نبتال من تحتنا سبحانه اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا, إلا أن أستغفرك وأدو إليك